بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرجل تستفرهم فعندر وربك فتكفر وثيابك فتكفر والرجل تهتر والرجل تهتر ولا تهتر تستفر ولربك فصفر فإذا نفر في يوم إليه على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيبا وجعلت له مالا وباينا بدون وما هات له تميدر ثم يطلعوا تميدر ثم يطلعوا تميدر ثم يطلعوا تميدر ثم يطلعوا تميدر ثم يطلعوا تميدر ثم ثم يطلعوا ثم ثم ثم أجدر وستسر فقال إن هذا إلا كحر يكتر إن هذا إلا قول بشر تبث به سقر وما أدرى كما سقر لا تبثي ولا تذر دواء كل ملكتر عليها وما وما جعلها رسدتهم إلا فهمة للذين كفروا في أسعيحنا الذين أوتوا الكتاب ويسراد الذين آمنوا فيماها ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مقالا فذلك يظلم الله من يشاء, ويهدي من يشاء وَمَا يعلم دون ربك الا هود وما <تصفيق> هي الا ذكرا للبشر ملا القمر والليل بالارض والصبغه لا اسخر انها لحفظ الكبر نذيرا للبشر من جاء منكم ان يتقدم او يتنطق كل نفس بها دخلت رهينه بالله في جنة تساعدون عن المجرمين ما تلكم في سقر قالوا لنكم من المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نقوض مع القائدين وكنا نفذب بيوم الدين حتى أتاما اللقين فما تنفرهم سفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة محرطين فأنهم عمر مستنفرة فرسل مقصرة بل يريد كل من منهم أن يختاب تبا منشرة فلا للا يطابون الآخرة فلا إنه تذكرة فمن شاء بطرة وما إن شاء الله وأهل التقوى وأهل المطوى